أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> وأتم الحج والقيم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 صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج جيو السبعتم رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر ان <تكو> الله وعلم ان الله شديد العقاب الحمد جُؤًا الشُّهُورُ مَعْلُومَاتِ فَمَنْ ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج أشهر منه um, um. اما ليس عليكم جناح فن سوست الناس من الناس يقول وَلَئِن كَلَّهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَانُوا يَسْعَوْنَ وَاللَّهُ سَرِيْع وَذْكُور اللهََّ فِي أَ مِ دور no. وَتَقُل اللهَّ وَعَلَم أَن النَقُ إلَ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 What is that? وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرُورٍ أَمْ رضِيَ کومین مرضاة الله والله رؤوف مرضا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا جی جی ہلیہ قولل من الغمام والملائكه تطوقن الامر والى الله والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور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 la وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد بسم الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يرهون ألم نجعل له عينين ولسانا وَهَدَيْنَا بُنْجَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَ فلم نجعد له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين What's <laughs> that? ملا کب تک فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا مستی م يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَنَثَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُصْهَدَةٌ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم ولا اس وا ان انه لحب الخير لا شديد ان الانسان ليربه لكانوا ان كَلَم شَهِيد وانّه لِحُبِّ الخَيْرِ لَشَدِيد افلا يَعْلَموا اِذَا كُورِ وَحَصِلَ مَا فِي فلا يعلم إذا بعثر مَا بوری و صدق <تصفيق> الله العظيم